لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحن ورسوله السلام عليكم ورحمة الله في حصة الصباح كنتم قد تدارستم جزءا من كتاب الطهارة من متن عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله وكان الفصل الأول من ذلك هو الفصل المتعلق باشر يالله إن كنتم قد وعيتم سبق فصل الأول في المياه ما يصلح من الماء لرفع الحدث ولرفع حكم الخبث رفع الحدث بقسميه حدث الأصغر والأكبر ورفع حكم الخبث لهيا طهارة البدن الثوبية النظف الماء المتعلق أو الصالح لذلك الأمر الذي بعده ما هي فرائض الوضوء الأمر الذي بعده الفصل للموالي سنع الوضوء والفصل الذي بعده أو الأمر الذي بعده فضائل الوضوء وآخر بيت تحدثنا عنه هو قيله وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد ووضح هذا بيت الموالي قوله كل راح حافظه من حافظ البيت هذا؟ وعاجز الفوري بنام لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل. وعاجز الفوري بنام لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل. الأعضاء مقصور. الأعضاء، لكنه يقرأ بقصر. عاجز الفوري بنام لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل. ما حكم الفوري؟ في الوضوء يلا واجب عند المالكية طيب كيف يسمى الفور المواله. بينا هنا المواله، بما تحسب بما تحدد إذا فرق الإنسان في غسل الأعضاء متى يعني يعتبر ذلك التفريق محدثا خللا في صحة الوضوء ومتى لا يكون محدثا خللا فيه بيبس الأعضاء في زمان وحال معتدلين طيب تكلم هنا على حكم العاجز عن الفوري. العاجز عن الموالات مثلا لقلة الماء فذهب يحضره أو كونه مريضا أو نحو ذلك فماذا يفعل؟ قال وعاجز الفور بنا ما لم يطل فالعاجز يبني على ما مضى ما لم يطل ما هو الطول؟ مقدر بيبس الأعضاء في زمان معتدل هذا هو من؟ العاجز بخلاف الناس فإن الناس لا شيء عليه إذا نسي مثلا ولم يوالي بين غسل الأعضاء فإن ذلك لا يضره وعاجز الفور بنا ما لم يطل ليبس الأعضاء في زمان معتدل بيت الموالي يلا من يقرأه ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله تكلم في هذا البيت على حكم من تارك فرضا من الفرائض من ترك فرضا من فرائض الوضوع فماذا يفعل إما أن يذكره بالقرب إما أن يذكره بالقرب وإما أن يذكره بعد مدة فإن ذكره بالقرب ولم تجف الأعضاء فإنه يفعله ويأتي بما بعده مثلا شخص توضع ونسي أن يغسل وجهه فماذا يفعل إن ذكر ذلك بالقرب رجع فغسل وجهه وأتى بما بعده ذاكر فرضه بطول يفعله فقط إن ذكره مع طول يفعله وحده وإن ذكره بالقرب فعله وما بعده حتى يحصل على الترتيب المسنون حتى يحصل على الترتيب المسنون لأن ترتيب الفرائر كما سبق حكمه عندهم ماذا حكم عندهم السنية فإن ذكر فرضا نسيه بالقرب جاء به وبما بعده حتى يحصل على الترتيب المسمون وإن ذكره بعد مدة أتى به وحده ثم ننظر إن كان قد صلى بذلك الوضوء الذي ترك منه فرضا فصلاته باطلة لأنه لا يعتبر متوضعا فماذا يفعل؟ يعيد الصلاة واضح كي لهذا قال ذاكير فرضه بطول يفعله فقط في القرب الموالي يكمله كيف الموالي ذاكير فرضه بطول يفعله فقط في القرب الموالي يكمله مفعول به مفعول به يكمل الموالي يكمله والعامل نتاعو هو يكمله لكن راه مشغول عنه باش بالضميري وفي القرب الموالي يكمله ما معنى الموالي؟ العضو ما يأتي بعده من الأعضاء واضح كيف؟ ذكر فرضه بطول يفعلوه فقط وفي القرب الموالي يكمله إن كان صلى بطلت ما معنى إن كان صلى بطل إن كان قد صلى بذلك الوضوء الناقص منه عضو مفروض بطلت الصلاة ما سبب وطلانها؟ كونه غير المتوضع لأنه قد ترك عضل من أعضاء عضل إن كان صلى بطلت إن كان صلى بطلت طيب ما حكم التارك سنة على خلاف بطبيعة الحال بين العلماء في كون هذا سنة أو, ليس أو فرضا كما سبق لنا في الحديث عن مسح الأذنين أو في المضمضة والإنشاء نحن نتكلم عن ما قرر في المذهب من عد السنن كذا وعد الفرائض كذا طيب ان ترك سنة فإنه يأتي بها لما يستقبل من الصلوات ولا يعيد ما صلى بذلك الوضوء الناقص منه سنة ذكر فرضه بطول يفعله فقطوة في القرب الموالي يكمله إن كان صلى بطلت. هذا يرجع إلى ترك تاريخ الفرض ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر يعني يفعلها للصلوات التي ستحضر واضح كيف ذكير فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله إن كان صلى بطلة ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر نعم وبهذا ماذا أنهى الكلام على على سنن الوضوء وعلى من نسي عضوا غسل عضو مفروض أو مسحه ومن نسي غسل أو مسح عضو مسنون وضع كيف ثم شارع يتكلم على نواقض الوضوء هل من حافظ نبهتكم إلى شيء وهو أن النسخ نسخ هذا النظم فيها اختلال كبير فليتنا حصلنا على يعني نسخ المخطوطة ليحقق هذا المثل كما ينبغي فإن النسخ التي طلعت عليها كلها بيها شعم الخلل؟ قال فصلنا واقضه ستة عشر واش عندك عبد الرحمن قل لي واش عندك نواقض الوضوء 16. مش عندك شي محمد الوضوء هذا فصل نواقض الوضوء 16 لا وزن ولا حاله فصول نواقض الوضوء 16 مكان فصول نواقضه 16 كل اللي عنده نسخه عبد الحميد عندك نواقض عندك فصل نواقضه 16 هذه هذا الصفر فصل نواقضه 16 فصلون نواقضه ستة عشر إذن تكلم هنا على ماذا عليكم السلام فضل تكلم على نواقض الوضوء فصل النواقضه ستة عشر م? نواقض الوضوء فضل. فضل نواقض الوضوء التي عدها هنا ستة عشر قسمها العلماء إلى أحداث وأسباب الأحداث هي التي تنقض الوضوء بنفسها السلام عليكم أه منكم أرحب بكم الأحداث التي تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط ونزول المذي ورحيها هي تنقض الوضوء بنفسها والأسباب هي التي تكون سببا في حصول الناقض كالنوم ليس ناقضا بنفسه كالمشي واضح كيف إذن نواقض الوضوء نوعان أحداث وأسباب بعضهم يقول وغيرهما يعني ما ليس بحدث ولا ولا سبب المؤلف الناظم لم يتكلم عليها مرتبة بحيث ذكر الأحداث وحدها والأسباب وحدها وإنما تكلم عليها مختلطة بحسب ما يتيسر له مع النظم لأن الناظم يعني أحيانا يلجأ إلى ما لا يلجأ إليه الناخر لذلك قال فصل النواقضه ستة عصر وعدها قال بولون وهذا بالإجماع وهو أن البول إذا لم يكن على وجه السلس فإنه يكون ناقضا للوضوء واضح كيف ودل على ذلك الأحاديث منها حديث صفوان بن عسال الذي في بعض كتب السنن والذي النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الراوي صفوان بن عسال بأنه كان يأمرهم أن لا ينزعوا خفافهم من نومين أو هائط أو بولين ولكن من جنابع فدل على أن, أن هذه الثلاثة يتوضعوا منها وهكذا وهذا من اتفق عليه وذلك قال بولون وكذلك الريح خروج الريح من الإنسان فهذا من النواقض وكذلك من النواقض السلس بولون وريح سلس إذا ندر ومعنى ندر قل كيف قل ما حدود القلة والكثرة التي تجعل السلس غير ناقض قالوا إن لازم أقل إن لازم أقل الوقت المقدار بوقت الصلاوات فإذا كان هذا السلس سلس البولي لا يضبط الإنسان نفسه في بول ولا غائط ولا ريح ولا مذي ولا غير, غير ذلك مما ينزل من واحد من مخرجه إذا كان لا يربط ذلك ولا يتحكم به وينزل منه وكان نادرا بمعنى أن الوقت الذي ينزل منه هو نادر أقل من الوقت الذي لا ينزل منه ما هو الوقت؟ وقت الصلاوات تنظر ولهذا قال بول وريح سالس إذا نضر, إذا نضر يقال السالس كما قلنا للبول والغائط وللريح وللمذي وغير ذلك مما ينزل من واحد من مخرج الشخص لكن إذا كان نادرا فإنه ينقض أما إن كان كثيرا بحيث يلازم أكثر أو يلازم بالتساوي فإن هذا لا ينقض لما في ذلك من العسري لما في ذلك من العسري وأهل المذهب يقولون بأنه لا يجب عليه الوضوء والمرجع في ذلك هي الاستحاضة المرأة المستحاضة المرأة التي لا ينقطع عنها الدم فإنها يعني هذا يعتبر كالسلسل فقيس غير دمي على الدم هذا كيف قيس هذا على هذا وللمستحاض جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضعي لكل صلاة وتوضعي لكل صلاة لكن هذه اللفظة مختلف فيها بين أهل العلم. وبعضهم نزع في ثبوتها وإن كانت هي في البخاري ومع ذلك بعض العلم نزع في ثبوتها ومالك لم يرميها في موطئه فلم يقول بوجوب الوضوء على مستحاضة لكل صلاة ومن ثم لم يرى وجوب الوضوء على صاحب السلس على صاحب السلس اللهم إلا أن يكون نادرا بول وريح سلس إذا نظر وكذلك الغائط وهذا بالإجماع وهو حكم القرآني كما تعلمون وجاء أحد منكم من الغائط بول وريح سلس إذا ندر وغائط وكذلك وغائط النوم ثقيل مذيو وكذلك النوم الثقيل وهو الذي لا يشعر الإنسان بما يحدث له فإذا كان النوم ثقيلا فإنه يعتبر ناقضا للوضوء لأن الإنسان لا يدري ما يخرج منه وقال النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السه يعني أن الإنسان إذا كان غير نائم فإن ذلك يعتبر حرزا وسببا في معرفة ما يخرج منه فيتحفظ ويدري ما يحصل منه بخلاف ما إذا كان نائما فإن وكاءه ينطلق فيخرج منه ما لا يعلم به ولذلك النوم سبب في حصول الحدث وغضح كيف؟ قال؟ كيف قال في البيت؟ غائط نوم ثقيل مذي يقال مذي ويقال مذي قال مذي ويقال مذي هذا ماء يخرج من قبل المرء من ذكر المرء عند التفكر ها؟ عند التفكير. لكنه يختلف عن الماني الذي يتخلق منه الإنسان بالدفق هذا دافق وهذا غير دافق وهذا يخرج عند اللذة الكبرى وهذا يخرج عند التفكر فهذا إذا خرج من الإنسان بتفكر أو مداعبات فإنه يعتبر ناقضا للوضوء بالنص بالنص وهو الحديث الذي فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سأل لعلي عن الحكم فأمره أن يغسل ذكره ويتوضع يغسل ذكره ويتوضع مما يدل على نجاسة المذي على نجاسة المذي وغائط نوم ثقيل مذي سكر وكذلك السكر إذا سكر الإنسان بحرام عمدا أو بغيره كما الآن مثلا كأن يسقى الإنسان شيئا لتزاله عملية جراحية نحو ذلك فإن هذا يعتبر أيضا ماقضا للوضوء لأنه يفقد عقله واضح كيف والسكر مقيس على النوم قياسا أولويا لأن النائم إذا نبهته انتبه وإذا أيقظته استيقظ أما من كان سكران أو مغمن عليه أو مجنونا فإنك إذا نبهته لا ينتبه وإذا إيقفته لا يستيقف فالمجع النص في النوم قيس عليه غير النوم من هذه الأمور الثلاثة قياسا أولوي وغائط النوم ثقيل مذي سكر وإغماء جنون ودي بالدال وضبط الودي كضبط المذي متشابهان في الضبط مذيون وديون بالدال والله مذيون وديون لكن الغالب يقول ودي مدي سكر وإغماء جنون ودي لمس وكذلك اللمس لمس الزوجة أو المرأة الأجنبية أو من يتلذذ بلمسه لكن بشرط أن يقصد الإنسان اللمس أو يقصد مع وجود اللذة أو يتلذذ من غير قصدين صور أربع كما قال شراح والمصنفات. فإذا لمس فإن وضوءه ينتقض إذا قصد أو وجد أو وجد ولم يقصد كيف فإذا حصل منه القصد أو وجود اللذة انتقض وضوءه والمسألة ابنية على قول الله تعالى أو ما أردها إلى قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة والسكرة إلا قال أو لامستم النساء فموالمة النساء المذكورة في الآية بعضهم في السرها بالجماع وبعضهم في السرها باللمس، وأهل المذهب على تفسيرها باش باللمس، لكن هذا الدليل معارض بتقبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجة ومن المؤمنين عائشة كما في في السنة وبمسها أيضا وهو في صلاة الليل كما في الصحيح، حيث كان يصلي وهي ممدودة أمامه فإذا سجد غمزها. قاضت رجلاها وإذا قام مدت رجلا، المسألة فيها شيء يعني فيها نزاع بين أهل العلم فلا يستقيم الاستدلال بأولى مستو النساء ولا خصوصية وعليكم السلام ورحمة الله ولا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام في الحكم، فالمقصود الله أعلم أن المسألة مانوطة بالالتذاذ أو بحصول الأثر أثر الانتيدذي. وغائط النوم ثقيل مذي سكر وإغماء جنون ودي لمس وقبلة أما القبلة التي في الفم فإنها تنقض عندهم الطهارة مطلقا إلا لوداع أو رحمة ثم بين الناظم بأن اللمس قال وذا وجدت لذات عادة يعني أن اللمس إذا حصل معه التذاب أو قوصيدة لمس وقبلة وذاء وجدت للذات عادة كذاء قوصيدة لم زيد إلطاف مرأة إلطاف المرأة معنى إدخال المرأة إصبعها في شفريها هذا عندهم فيها أقوال أكثر من أربعة أقوال في المذهب لكن هذا هو المشهور عندهم وهو أن المرأة إذا ألطفت في فرجها في شفريها فإن ذلك ينقض وضوءها والنص قد جاء في مسي الذكر ولكن في بعض الروايات جاء بمس الفرج والفرج كلمة أعم لكن القول المشهور عندهم هو أن النقض المرأة انتقاض وضوء المرأة إنما يكون بالإلطاف بالإلطاف الإلطاف جمع به بين قولين قول ينفي النقضة وقول يوجب النقض فجمع بعض أهل العلم المالكيين بين القولين بأن القول الذي ينفي يحمل على عدم الإلتفاف والقول الذي ما له والقول الذي يوجب النقض يحمل على الإلقاء معنى تؤوي هذان هذا القولان على هذين المعنيين إلتفاف مرأتين ومن ذلك مس الذكر وكذلك مس الذكر في خلاف كبير في مذهب مالك رحمه الله تعالى مس الذكر والحديث فيه معروف حديث بوشرة بنت صفوان اللي فيه من مس ذكره هل يتوضأ؟ فهناك أقوال فيه كيف هل مس هل مطلق المس هذا قول هل المس مع الالتذاذ هذا قول هل المس بجنب أو بباطن الكف والإصبع هذا قول فوضح كيف والحديث فيه من مس ذكره من يتوضّع والظاهر والله أعلم والظاهر والله أعلم أن الأقوى في المسألة أن الإنسان إذا قصد إلى المس قصدا خاصا فإن هذا ينقوه وإن مس ذكره كما يمس سائر أبضاع جسده فلا ين ليه للحديث الآخر المعارض وهل هو هل هو إلا بضعة منك فإذا كان مسه مسه كما يمس سائر أبضاع جسده هذا مس ينطبق عليه الحديث هذا حديث طلق ابن علي وإذا كان مسه قصدا هذا قد يقال الله أعلم بأن هذا كذا مس الذكر زين والشك في الحدث كذلك إذا استيقن الإنسان الطهارة استيقن الطهارة عرف بأنه قد توضأ ولكنه شك هل حصل منه حدث أو لم يحصل هل حصل منه سبب للحدث أو لم يحصل؟ هل نام أو لم ينم؟ هل مس أو لم يمس؟ فهمت كيف؟ فإذا استيقن الطهارة ما إذا شك هل تطهارة أو لم يطهارة؟ هذا هذا لا هذا لم يتطهر إذا استيقن أنه تطهر وشك في في الحدث فهذا عند المالكيين يعتبر وضوءه ناقضا والجمهور على أن وضوءه غير منقوض لأن اليقين لا يزول بالشك نحن قلنا سقا طهار وبعض أهل العلم القرافي رحمه الله قال بأن مالك رحمه الله احتاط للمقاصد وغيره احتاط ل... مالك رحمه الله احتاط لاش وين هي المقاصد هنا الصلاة مقصد ولا الطهارة الصلاة مقصد والطهارة وسيلة فمالك احتاطر المقاصد من هذه الحيثية مذهب مالك راجح ولكن لما جاء النص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يجيد الشيء يحس بالشيء وبالصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح فلما جاء هذا النص كان هو المقدم وإلا فإن النظر يقضي بقوة مذهب مالك رحمه الله وقد نقل عن مالك أن ذلك ليس بناغب يعني هذه رواية أخرى غير مشهورة والشك في الحدث إذا ينبغي أن نفرق بين الشك في الطهارة والشك في الحدث إذا شك هل توضع أم لا هذا لا وضوء له وإنما الخلاف فيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهذا هو المختلف فيه ومذهب مالك أن وضوءه منقوض في الرواية المشهورة عنه في قول مذهب والشك في الحدث العمر الآخر الردة إذا اغتد الإنسان وعن دينه كفر فهذا أيضا يعتبر عندهم وضوءه وقد نصر هذا القول الإمام بن تيمية في الاختيارة بما أذكر إمام بن تيمية نصر هذا القول في الاختيارة في الفقهية التي جمعها بعض أهل العلمي. والشك في الحدث كفر من كفر تقول لي قرأنا الأبيات مرة أخرى تسمعونها تفضل شك محمد أخرى قال عليه الرحمن قصد النواقضه ستة عشر بول وريح سالس إذا ندر وغائط نوم ثقيل مذيو سكر وإغماء جنون وديو لمس وقبلة وذاء وجدت لذات عادة كذاء قصيدت إلطاف مرآة كذام السذكر إلطاف مرآة كذام السذكر والشك في الحادث كفر من كفر نعم ثم ذكر ماذا بعده؟ ويجيب استبراء الأخبثين مع سلتين ونفي ذكريل وشدد سنتا. ويجيب استبراء الأخبثين. هذيك الأخبثين تقرأ بالنقل. نقل تعرفه؟ يعني الهمزة تنقل حركتها هاء الساكن قبلها. وين هو الساكن قبلها؟ اللام. يقول لللام منصوب مفتوح. ما علوش منصوب. يعني يقول لللام عليه فتحة. ويجيب استبراء الأخبثين مع مع لغة في وين هي الأقوى وين هي الأغلب وين سبقت لنا في أي قول الناظم سبقت حسوة عليها طيب مع ويجب استبراء لخبثين مع سلتي تقرأ بكسرة واحدة ونترين. اه ونتري كسرة واحدة يقول الأهل العلم بأن سلتي هذه كراهي مضافة إلى, ما إلى مثل ما أضيف إليه نتر ونتر مضافة إلى ما لا إلى ذاك فذ فتلك أيضا مضافة كما يقولون بين ذراعي وجبهة الأسد بين ذراعي وجبهة الأسد فهذا شاهد بهذا المعنى وهو أنك تعطي فسما على سمين ومع ذلك في يكون كأنه مضاف إلى ما أضيف إليه الثاني غير أنه لم يتذكر يذكر المضاف إليه مع الأول واضح ويجب استبراء الأخبثين مع سلتي ونتر ذكرين والشددة استبراء الأخباثين معناه ينبغي الإنسان أن يستفرغ ما في دبوره وما في قبوله من الأخباثين بأن يسترخي بأن يسترخي وبالنسبة لذكره عندهم فإنه يسلط معناه يمر إصبعه على قصبة ذكره حتى ينزل ما فيها من بوله حتى لا يتخلف بالقصبة شيء ثم ينفض ذكره بالنتري لأن يهزه هذا فهذا هو السلط و النتر، وقد جاء في السلت والنتر حديث لم يثبت، حديث لم يثبت، ويظهر الله علّم أن السلت ولهذا احتاط الناظم قال بأنه لا ينبغي أن يشد لا ينبغي أن يضغط لأن ذلك الضغط قد يسبب تلف العضو أو ضياعه أو فساده، لا ينبغي أن يكون ذلك خفيفا. والظاهر والله علّم أن الإنسان عليه أن يسترخي. العلماء ذكروا الكيفية التي يجلس بها الإنسان هو يعتمد على جهته اليسرى لأنه أمكن وأن يسترخي وأن, يتر وأن لا يستوفز لأن الاستفاذ لا يساعد على نزول ما في المثان من البول وما في الذكر فإذا استرخى ليلا ثم بعد ذلك استجمر إن كان يريد أن يستجمر أو غسل بالماء إن كان يريد أن يغسل فإن ذلك يكفيه ولا ينبغي أن يلتفت إلى ما قد يكون بعد ذلك مما يحدث له من الوسواس لأن ذلك بداية شر عظيم أما السلت والنتر الذكر إذا سلت فإنه لا يكاد ينقطع ما فيه فهو كالضرع فهو كالضرع إذا كان جبته يزيد ينزل وإذا تركته ينقطع لكن أهل المذهب على هذا في مختصر خليل وفي غيره وانو يسلط وينطر ويجي مستبراء لخبثين مع سلت ونثر ذكرين والشددع شددع الشده هذيك مفعول به يعني الشده والضغطه بالذل كيكون يعني ويجب استبراء لخبثين مع سلت ونثر ذكرين والشددع زيد <تصفيق> وجاز الاستجمار من بولي الذكر كغائط لما كثيرا من تشرق أبدا تكلموا على وجه المقاربة والسهولة ما أنت عمقوش لخطس الوقت ضيق وإلا إكلام يطول هذا كيف قال؟ وجاز الاستجمار من بولي الذكر كغائط لما كثيرا من وجاز الاستجمار من بولي الذكر يجوز للمرء أن يتطهر طهارة الخبث من قبله ودبره إما بالحجارة استعمال الجمار وإما بالاستنجاء كلمة الاستجمار تطلق على استعمال الجمار الحجارة وما في معنى الحجارة من ما يطهر وينقي ذكروا فيها أن لا يكون مائعا وأن, لا وأن يكون منفصلا وأن لا يكون مؤذيا وهكذا ذكروا فيه أمورا لا يكون ملكا للغير كي لا يكون منفصلا لا يست لا لا لا يستجمر او لا يستنقي بشيء يحمله هو لأنه سيحمل نجس واضح كيف؟ اليكونا محترما واليكونا منهيا عنه كالعظم والروثي فهذه الأمور كلها يستجمر بها وجاز الاستجمار والمسنون أن تكون وترا بعض أهل العلم قال لا بد من ثلاث وقد جاء ذلك في الحديث وهو النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. بعضهم قال المطلوب الإنقاذ. الظاهر والله أعلم أن الإنسان ولو أنقى بثنين أن يضيف الثالث ليحصل له ما في الحديث هذا. لكن لم ينقي بذلك زاد. واضح. لكن الاستجمار لا يكون من من كل شيء يخرج من المخرجين. بل يكون من ذكره الناظم. مشنو؟ وجاز الاستجمار من بول الذكر فالمرأة عندهم لا تستجمر. ويستجمر من البولي. والغائط ولا يستجمر مثلا من المذي لأن المذي سبق أنه ينبغي غسل الذكر منه إما كل الذكر وإما يقتصر فيه على موضع الأذى واضح كيف؟ وكذلك لا يستجمر من الدم ولا يستجمر من الحير لا لا يستجمر من هذا إنما يستجمر من البول والغائط والواديي الودي واضح كيف؟ أما المذيو لأن الودية يخرج عقيبة البول ويستجمر من الغائط بشرط أن لا ينتشر بأن يكون يعني وجوده على محل نجوي وهذا كيف وجزل يستجمع من بول الذكر وغائط لا ما كثيراً ينتشر تصل لي بعده نعم الغسل كم ساعة نعم الربع زيد شوية أقرأ شيء <تصفيق> شو فصل فورود عموم الدم فصلون الغسل ولا الغسل <تصفيق> ؟ الظاهر أن هذه مسألة فيها خلاف الغسل الفعل والغسل هو هذا العمل الذي يقوم به الإنسان الذي يغتسل غسل وغسل غسل هو مصدر الفعل غسل لا يغسل غسلا لأن القياس أن فعلي أن مصدر الفعل المتعد هو فعل ضرب جيب المصدر ضربا أكل أكلا فالغسل مصدر والغسل هو هذا الذي نتكلم عليه عنه وهو تعميم الجسد بالماء مثلا قال فصل فروض الغسل بالضم يه يراي عند كمثر الله فاتحينها الله ما يش مضبوط اللي ما ضبط شريحك بس اللي يضبط لك إذا لا لباس وإذا غلط سد عليك الأبواب لأن تقول ما ضبط إلا وهو يعلم هو لا يعرف فروض الغسل قصد يحتضر ذك أنا هنا فرأي غلوله ما هي قصد يحتضر المرض هو بالقصد النية يعني ينبغي لمن أراد أن يغتسل أن ينوي الغسلة أن ينوي احنا عرفنا بأن أيضا من فرائض الوضوء النية متى تكون تكون في الوضوء نية في بدءه. كذلك هنا فصل فروض الغسل الغسل قصد يحتضر فينوي ماذا ينوي ينوي ما يريد أن يغتسل منه حيض أو جنابة أو نفاس